يسمى غبطة وهذا ليس فيه اسم التقطت أمي لقطة كيس حذاف الحرم جاهلة إذا كنتم التقطتم وأخذتمه إذا كان موجود مع أمك يعادل مكانه وإذا كان في زمن مضى تصدقوا بقيمته على فقير من الفقراء في الحرم وهذا يقول ما هي طريقة المثلى لحفظ القرآن والله يا أخي أنا تكلمت عليها كثير دلت أن الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن أول شيء أن يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها حسب الموضوع ثم معرفة المفردات ثم سبب النزول ثم النسخ والإحكام ثم معنى معرفة معاني الجمل حسب علامات الوقت ثم المعنى العام للآيات ثم ما عليه الآيات من الأحكام ثم بعد ذلك يحفظها سبح لا تتكلم اكتب في مجموعة من كان. يقول في بعض الأشخاص تجاوز الميقات بدون إحرام إذا كانوا لا يريدون حج ولا عمر ما عليهم لكن إذا كان يريد العمر أو الحج مثلا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام فإن تجاوزه لم يحرم رجع وإن أحرم وجبت عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على القراء الحرم فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام أذا يس يولد قسمة تركة يروحون للمحكمة ويحصرون يحصرون ورثة المتوفى بموجب صك شرعي أريد أن أعوق عن نفسي فما هي العقيقة هي التي تجزي أضحية والطريقة هي للغلام شاتان وللبنت شات الواحدة و... والسنة أن يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث ولكن لا يكسر شيئا من عظامها هذا يسأل عن الفرق بين بين قاعدتين من قواعد الأصول وسيأتي لهما فرق, يعني فرق خاص وهذا نفس الشيء ويقول ما هو المانع لغة وشرعا المانع في اللغة الحائل بين الشيئين وفي الشرع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثل الحيل أذا تجدون أنه يمنع من قراءة القرآن ومن الصيام ومن الصلاة ومن الطواف الدليل على وإيش خلي صلي في المنزل بسببي أناس يطاردونني بسبب دين أرغمت عليه ألا أخرج من المنزل يا أخي الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم صليت العشاء إماما وفي الركعة الثانية نسيت آية من الفاتحة إذا نسيت آية من الفاتحة فكأنك نسيت الفاتحة كلها وبهذا تبطل تلك الركعة وعليك أن تأتي بركعة ثانية الركعة أخرى وتسجد للسهو إذا لم تفعل ذلك تقول إنك سجدت للسهو سجود السهو لا يجبر الشروط ولا يجبر الأركان أحرمت امرأة وعليها دم الحيض ولكنه استمر معها ودة طويلة وهي لم تشترط وقد أحرجت أخرجت صحبتها وأهلها فما هو الحل هذا تحتاج إلى معرفة الدم لأن دم الحيض له ثلاث صفات يميل للسواد ورائحته كريهة وثخين ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة فتتأكد يمكن أنه لما انتهت عادتها استمر معها الدم بسبب السفر وصار دم استحاضة بدلا من دم الحيض أطوف أشواط ثم أجلس قبل الأذان بدقائق ثم أصلي وأكمل الطواف إذا أكملت الطواف تبدأ من الشوط الذي لأن في بعض الناس يقيم ال الإمام يقيم المؤذن وهو في أثناء الشوط إذا كان في أثناء الشوط فلا بد أن يستأني في الشوط من أوله ما يستأني في الطواف من أوله يستأني في الشوط فقط. هذا يقول وش الحكمة في عدم كسر هذا تفاؤلا للسلامة بالنسبة للمولود الكتابة بعضها ضعيف جدا ما هو الكتاب الذي يشتمل على الوجوه التي ذكرتم في المفردات والنسخ يا أخي بالنسبة للمفردات مفردات الراقب الأصفيهاني وبالنسبة لأسباب النزول وباب النقول هي أسباب النزول وبالنسبة للنسخ الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ومن نحية معاني الجمل أحسن كتاب لفهم معاني الجمل تفسير ابن جرير الطبري ومن ناحية فهم الأحكام كتاب أحكام القرآن لابن العربي فاقي كثير ها؟ يقول هذا شخص به سلس بول يصير إمام يا أخي لا يصير إمام هذا لأنه ما يحضر للصلاة إلا عند الإقامة قلتم إن العقيقه لا يذبح شيء من عظامها والله الظاهر أني ما أقول لا يذبح شيئا أقول لا يكسر هذا يسأل عن التوراة يا أخي التوراة محرفة ومنسوخة بالقرآن وشهل تتعلق فيها عمر رضي الله عنه لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يده ورقة من التوراة قال ما هذه يا ابن الخطاب قال هذه ورقة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي إذنان هالحين بحثون في الإنجيل بحثون اعمل بالقرآن يا أخي نذرت نذرا في حفظ أجزاء معينة في القرآن لإن تمت إني سأحمل بطفل ولكن لم أتم الاش هل ممكن يتم ال... على كل حال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه